والإنس ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آياتي لكم نقاء يومكم هذا قالوا شهدنا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 إنما توعدون لآيات إنما توعدون لآيات وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون لما تكون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 وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم